ولضعفه الفقير يرى السعادة في المال والغني يرى السعادة في العافية والصحة وصاحب العيال يرى السعادة في المسكن وصاحب الايجار يرى السعادة في الامتلاك وصاحب الملك الذي فقد الذرية واشتاق لكلمه أبي أو أمي يرى السعادة في البنين وفي الذرية وأراد الله الحياه هكذا إن الحياة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 من الابتسامة إذا ابتغي به لذة مباحة أو عش كريم أو ابتغي بهذا المال والذي اتاك الله إياه أجرا تدخره أو مكرمة تبتغيها أما بغير ذلك المال حزم من الأوراق الملونة أو غابات من السيخ والاسمنت أو أكوام من التراب والطين ما المال؟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 ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن السعادة في أمور، وهي التي أود أن اناقشها في خطبتنا. إن أول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 السعادة في الحلال الطيب تأمل الرجل بين أبنائه بين صغاره وبين زوجه حلاله يخرج معهم في رحلة يتنزه معهم وبين آخر له عشيق أو أخرى لها عشيق كيف يعيشون الضجر والخوف من الناس إذا ذهبوا إلى مطعم خافوا من أن يطب عليه احد أو أن يكتشفهم أحد يعيشون في قلق هذا غير تأنيب الضمير وفقد لذة العبادة وفقد الاقبال على الله وضياع الاذكار وعدم وعدم ادراك معانيها والوقوف على حقائقها ان هذا العصر قست فيه القلوب وجمدت فيه العيون وطغى فيه الغفله على كثير من الناس السعاده في الحلال مع الايمان يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لو امتلكت لو امتلكت درهما تقسم عليه أنه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرى لو عندك جنيه مية عندك عندك جنيه خمسمية جنيه عندك ألف جنيه تقدر تحلق تقول دي والله حلال قدها ليزول عيال راجب يجبه كويس قال لك خدتها في جرح اشتري بيها دقيق دقيق وكبه الدقيق في جرح كان ما بيها كويس قال لك تعالى سألني الحلال إذا وضعه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 وقرب قلبه بربه وحبه لمولاه وعدم الخروج على أوامره إن كثير من الناس إذا في الطريق الماشك الداري يرى أن الراكب سيارة سعيد يقول الله ديال مرتاحين ديال, ديال لا جنها نحن ما لا جن حاجة لا تقول هذا الكلام أنت بإيمانك يمكن أن تكون سعيد ويمكن أن تكون معدما وأن تكون فقيرا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 فقال له مالك اجلس احضر المجلس قال له ماذا تريد؟ تعني؟ قال اريد متاع، قروش، دولارات، ختيها في, في في في في في الدولاب، ثياب مرى، ثياب السمحات اللي بجيبو من دبي، ثياب بس ان شاء الله في سوقين يبيع في سوق، سوق ليبيا ولا في الدلال؟ يا في قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد هل لك في دين دنيا ما عندنا عندنا دين دايل دايل دين الحرامي قال كذا نجرب الصليله لا حساس ما في طريقه كذا نجرب مع زوجته شوف الدين ده الدنيا جربناه نطينا كتير كذا نشوف الدنيا فتكلم وتكلم وتكلم, وتكلم ونصح وناقش تكلم عن الله والايمان وذكر بالله والاخره ثم قال له صلي كذا خش صلي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 الناس من الزمن ذاك الشمارات كاتلون، الشمارات تجيلة، أدخل ده ما عش دشمو، وكلهم يسألون أزور ده اللي ما يفوشو، يا أخي في ناس أزور كان داري تا كان داري توم خلوا، يعني في زور ككاب يعامل لتو، الناس يقولها زور، أجابه خديام عشان كملت كله، يا أخي أي كمل جاي جاي لله، أنت عندك فوشو، كان أنت ما تقبله، لكن هو جاي لله، الله بقبله، أنت كملت تقبله الله بقبله، ياخد داري توم أبريحه، بس بيقول يا مالك، ده تعرفه؟ دا اكبر حرام نزل. جاي معه دار يعرفوا فقال له فقال لهم جاء يسرقنا فسرقناه يسرقنا. لكن احنا سرقناه سرقه من الشيطان الايمان هو الذي يعطي الانسان السعاده يعطي الانسان الطمانينه يعطي الانسان راحه القلب والفؤاد وينبغي ان تعلم الحياه بغير دين تعقيد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 طاعتك حياتك ميزان الحسنات عند الله يوم القيامه حسناتك عمر انت تبذل فيه خيرا وتقيم فيه جهدا وتنشئ فيه مشاريع للاخره وليس مشاريع للدنيا فقط ثالثا ان من اكبر قواعد السعاده عند المؤمن الايمان بالقدر الايمان بالقضاء والقدر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 ومن انتظر من الاخرين سعادته لا يسعد ابدا كما اسعدت نفسك بالدرجه ما في زول بسعدك لا ابوك ولا وزاره ولا حزب ولا رئيس ولا وزير ما في زول بسعدك من لم يعرف نفسه ويسعد نفسه بايمانه واخلاقه لا يطلب من الاخرين سعاده السعاده عندك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 من من من الشعور الذي غمره والاحساس الذي صبغه قال اشعر بسعاده اسعد الاخرين ساهم في ان تمسح عن مسكين معانات في ان تسد ان تخرج اسير من السجن لاجل انه حبس سعى عياله ساهم وان اردت مشاريع مشاريع الاخره هذه عندنا كثيره الطلبات موجوده وانا افتح الان بابا لمشاريع الاخره الدائله مشروع في الاخره المشاريع راجده ايتام لا عائله لهم طالبه في الطب مات ابوها ومات امها اقعدتها رسوم الدراسه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 فوراوي. قتل في مدينه من مدن السودان رجل من القبائل العربيه وحكم عليه بعد عامان بعد عامين من السجن والانتظار والاستئناف بالقصاص والقصاص سوف سوف ينفذ في خلال الاسبوع الماضي من السبت ممكن السبت بكره ده ينفذوه ممكن الاحد وممكن الاثنين ذهبنا إلى زوج الرجل المقتول من أجل أن نخرجه ونقصت ثلاثة ملايين ثلاثة مليون والله قدر ما حملة ما قدرنا اللماء والأصل هم ما بالحيل على العفو لكن قالوا كذا يجيبوا ثلاثه مليون بعدها نحن نشوف ده مشروع ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وممكن مشكلة ده فلسة الحلة. هندزول فوراوي كتل، بل قانون حيقتلوا نحن ماشينا مارقنا مارقناه عشان أخونا في الله وفي الدين ما عشان حاجة ثانية عشان من القبلية دي. البيانس في نفسه كفاء، أنا ما دار إللي في الجامعة بالصندوق، ده ما موضوع صندوق، أكلمكم، أنا بديكم رقم تلفوني، الاندو كفاءه كفاء، عنده قدرة يدخل في هذا المشروع في الآخرة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يتصل بي، لكن عشرة آلاف وعشرين ألف ومية ألف مع احترامنا وتقديرنا جدا لنا مكيفات في الجامعة نحن هنا، لكن ده مشروع بتأخره. اسعد الاخرين عنده ستة أولاد أرسم الابتسامة على شفاه ساهم في ذلك ولذلك مشاريع الأخرى كتال والله في ناس في الكوره مليارات مش في الكرة. في انتخابات فريق من الفروق عندنا آخر انتخابات عشر مليار بدون رئيس دلالة أقبل رئيس, رئيس. انفقوا المليارات والنصاب ما تمه حسرة عجيبة لكن في كوره نحن يمنا ثلاث مليون بس نطلع بازول من المشنقة نطلع بازول من الموت نسحب ونسخر من قبل الله أن نهب له الحياة السعادة الحقيقية في إسعادك الآخرين لا تعيش لنفسك لا تكن أنانيا ماذا تستفيد لو كان لك جار يبات جائعا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 قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى السعاده في طاعه الله تعالى السعاده في ذكر الله كن ذاكرا لله بلسانك راضيا بقلبك مطمئن بفؤادك والذين امنوا وتطمئنوا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 ورجال الاعمال واصحاب الاموال عليهم جميعا ان يوفروا فرص عمل ان يصنعوا وان يخلقوا فرص عمل يكن هدفها الاول اشغال الشباب الاستفاده من طاقاتهم فاذا عاش الشاب يتقاضى راتب وعنده حرفه وصنعه يرجع الى بيته يوفر اسره صغيره سوف نسعد جميعا